بسم الله الرحمن الرحيم وفطور وكتاب مسسور بيرق منشور والبيت المعمور وانساق في المرض والبحر المسجون ان عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوما تمس السماء مرا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 هذه النار التي كنتم بها تكربون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبرون وَلَا تَمْيِزُونَ مَسَاوَاءَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فاتهين بما آساهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَّهُمْ فِيهَا وَلَا تَكْثِيبٍ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ متنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البضر رحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجمون أم يقولون شاعرن تربص به ريب الممون قلت ربقوا فإني معكم من المتربصين أم تأموهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون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 أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه telah dimustamikum, bi sultani mubid? Atuhul bannat, walakum albanun? Atuhusulhum ajran, bahum mimmaqram mukallun? Atuhul bannat, دهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفّوهم المكيدون أم لهم إلها غير الله تبحان الله عن ما يشركون وَإِنْ يَرُوَّ كِسْفًا مِنَ السَّمَايِ سَافِقٌ يَكُولُ سَحَابٌ مَرْقُوبٌ فَذَهُمْ حَتَّىٰ لَا يُلَقِّونَ مَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَقُّونَ يَوْمَ لَا يُنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءٌ وَلَا هُمْ يَنصُرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَصَبِّرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُونِنَا وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَكُونُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْ وَإِذْ بَاعَ النُّجُومُ